قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعجل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم هذا الحديث كنا بدان الكلام حوله في دروس ماضية وعرفنا ان المراد بقوله كل سلامه من الناس يعني ان جسم الانسان مكون من اعضاء هذه الاعضاء فيها عظام صغار صغيره وغيرها وهي التي تعين الانسان على الحركه وتعينه على ممارسة نشاطه ولذلك استوجبت ان يشكر الله تعالى عليها وان يحمده سبحانه وتعالى عليها وشكرها او شكر الله تعالى عليها يتطلب الثناء على الله سبحانه وتعالى او يتطلب ان يقدم الانسان معروفا الى غيره من عباد الله نظير شكر هذه النعمة ولما كان الانسان قد يتوفر لديه ما يقدم به الشكر من مال او من معروف فهذا امر ظاهر اما اذا عجز عن ذلك ولم يكن على ان يتصدق عن عمل هذه الاعباء فان الثناء على الله وحمده وشكره يعتبر بربا من ضروب الصدق كما ان ايصال الخير الى الاخرين من خلال معاونتهم يعين العاجز يعطي السائل يعين. الكبير يميط الأذى عن الطريق كل هذا يعد من ضروب الصدقات وكنا قد تكلمنا عن هذه الصدقات المطلوبة من الإنسان والتي هي مقابل شكر الله تعالى في طاعته مقابل شكر الله تعالى على ما أنعم به وما منى من سلامة هذه الأعضاء ومن أداء هذه الأعضاء أعمالها ومن عدم تعطيل هذه الأعضاء الذي يترتب عليه إصابة الإنسان بما يحجزه ويمنعه من الطاعة وهنا تكلم المؤلف على جزئية وعدها من شرح هذا الحديث ذلك ان ما يقدمه الانسان من عبادة ما يتعبد به الانسان ربه ما يطيع به العبد ربه هذه الطاعة وهذه العبادة هل تكافئ وتغطي وتو... وتوازي نعمة الله على العبد مما أنعم به عليه قد يخطر في بال الإنسان أنه إذا أطاع الله تعالى قام بالواجبات وادى الفرائض المطلوبة وزاد من فعل النوافل فإنه بهذه الأفعال يكون قد كافأ وجاز الرب سبحانه وتعالى بما أنعم به عليه فبين الإمام ابن رجب رحمه الله أن هذه الأفعال وإن كانت خيرا لكنها لا تساوي النعم التي أنعم الله بها على العبد فكل نعمة من نعم الله تعالى على العبد نعمه البصر نعمه السمع نعمه العقل نعمه الحركه نعمه المشي نعمه النوم كل هذه نعم تحتاج الى شكر ومهما عمل العبد من اعمال فانه لن يستطيع ان يوفي هذه النعم شكرها لكنه إذا شرع في شيء من ذلك وبدأ فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه القليل ويجازيه على هذا القليل بالشيء الكثير ونقل في ذلك أقوال لبعض أهل العلم نقل في ذلك أقوال لبعض أهل العلم ممن فهم هذه المسألة وممن عرف مقدار نعم الله سبحانه وتعالى على العباد وأنه مهما فعل العبد فإنه لن يجزي الله تعالى على ما أنعم كما أن هناك نقطة أخرى وهي إن العبد إذا أطاع الله تعالى وإذا قام بفعل الواجبات فلا ينبغي له أن يظن ان ما قام به من طاعة وما قام به من عبادة تدخله الجنة فإن دخول الجنة نعم العمل الصالح سبب من أسباب دخول الجنة لكن لن يلان الجنة أحد إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وأما معنى قوله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون يعني أن هذا سبب العمل الصالح سبب في دخول الجنة لكنه ليس يعني مقابل دخول الجنة لا يرقى العمل الصالح على ان يعطي الانسان حق الدخول وحق دخول الجنة انما هو برحمه. من الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الذي خلقك وهو الذي قدر لك دخول الجنة وهو الذي أعانك على العمل الصالح وهو الذي وفقك على قبول العمل الصالح إذن فلولا رحمه رحمة الله تعالى ما تمكر العبد من دخول الجنة وفي هذا رد على من يزعم ان الانسان بعمله الصالح يستوجب دخول الجنة وانه يجب على الله ان يدخله الجنة كما هو رأي بعض طوائف المعتزل كنا قد وقبنا في الدرس الماضي عند هذا الموضوع ان العبد قد يتوهم انه يعمل الطاعات وانه يستحق بدخول بهذه الطاعات دخول الجنة لكن هذا ليس بصحيح والصحيح ان الله هو الذي يمتن على العبد بدخول الجنة يقول الامام ابن رجب رحمه الله قال ابن ابنها الدنيا بإسناد فيه ضعف ايضا عن انس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال يؤتى بالنعم يوم القيامه وبالحسنات والسيئات فيقول الله لنعمه من نعمه خذي حقك من حسناتي فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها لأن ما أنعم الله به أعثر مما قام به العبد من الطاعة قالوا بإسناده عن وهب بن منبيه وقد عرفنا أن وهب بن منبيه من علماء التابعين وأنه كان من مسلمة أهل الكتاب يعني هو في في أول حياته كان من, من يهود أهل, اهل اليمن لكن الله سبحانه وتعالى من عليه فاسلم هو واخوه وهب ابن منبه وهمام ابن منبه واشتغلوا برواية الحديث ولذلك قد ينقل بعضهم عن اهل الكتاب مما حفظوه ومما درسوه قاله بإسناده عن وهب بن منبيه قال عبد الله عابد خمسين عاما فاوحى الله عز وجل اليه اني قد غفرت لك قال يا ربي وما تغفر لي ولم اذنب كانه يعترض على ربي فأذن الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه يعني فثار عليه وآلمه فلم ينم أي ذلك اليوم ولم يصلي لشدة الألم ثم سكن يعني ذلك العرق وقام فأتاه ملك فشكى إليه ما لقي من ضربان العرق فقال الملك إن ربك عز وجل يقول عبادتك خمسين سنة تعدل سكون ذلك العرق ها ايش لم تعدل عندنا عبادتك خمسين سنة تعدل سكون ذلك العرب قال الخبر في كتاب الشكر وفي صالح ابن موسى طبعا هذا يعد من اخبار الاسرائيليات قال وخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعا من روايه سليمان بن هرم أو سليمان بن هرم القرشي عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أخبره أن جبريل عليه السلام أخبره أن عابدا عبد الله عز وجل على راس جبل في البحر خمسمائة سنة ثم سأل ربه ان يقبضه وهو ساجد قال فنحن نمر عليه اذا هبطنا واذا عرجنا يعني ان الملائكة تمر عليه ونجد في العلم انه يبعث يوم القيامة حيث ما كتب الله وقدر فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الرب عز وجل ادخلوا عبدي الجنة برحمتي فيقول العبد يا ربي بعملي ثلاث مرات يعني انه استوجب دخول الجنة بعملهم ثم يقول الله عز وجل للملائكة قايسوا عبدي بنعمتي يعني اجروا حسابا محاسبه بين نعم الله عليه وبين عبادته التي عبد الله تعالى بها قال عبدي بنعمتي عليه وبعمله قال فيجدون نعمه البصر قد احاطت بعبادة خمسمائة سنه وبقيت نعمه نعم الجسدي له يعني لم تقابل بالطاعة فيقول يعني الله سبحانه وتعالى ادخلوا عبد النار لانه ما شكر الله تعالى على ما انعم به عليه وان ما اعترض به وظن ان عبادته تكافئ هذه النعم لم يكن امرا صحيحا قال فيجر الى النار فينادي ربا يعني هذا العبد برحمتك ادخلني الجنة برحمتك ادخلني الجنة قال فيدخله الجنة اي فيعفو الله عنه ويدخله الجنة ويبين له ان دخول الجنة انما هو بفضل من الله ونعم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا واياكم وأن يمن علينا بدخول الجنة قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله يا محمد صلى الله عليه وسلم لكن يقول ابن رجب إن هذا الخبر يعني فيه ضعف قال وسليمان بن هرم قال العقيلي هو مجهول وحديثه غير محفوظ قال وروى الخرائط بإسناد فيه نظر، يعني فيه ضعف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، يُتاب بالعبد يوم القيامة، فيوقف بين يدي الله عز وجل، فيقول للملائكه انظروا في عمل عبدي ونعمتي عليه، فينظرون فيقولون: ولا يقد ولا يقدر بنعمة واحدة من من نعمك. يعني إن عمله الذي عمله طوال حياته لا يساوي نعمة واحدة من نعمك من نعمك عليه فيقول انظروا في عملي سيئه وصالحه فينظرون فيجدون كفافا يعني إن سيئاته تساوت مع حسناته فيقول عبدي قد قبلت حسناتك وغفرت لك سيئاتك يعني جعل الحسنات مقبولة وعفى عنه السيئات قال وقد وهبت لك نعمتي فيما بين ذلك وهبت لك نعمتي فيما بين ذلك فاذا بنعمته سبحانه وتعالى وبفضله وبرحمته ينال العباد الجنة قال والمقصود أن الله تعالى أنم على عباده بما لا يحصون بما لا يحصونه كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وطلب منهم الشكر ورضي به منهم فمن فعل ذلك يعني يقبل الله منه سائر عمله قال سليمان التيمي إن الله أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم يعني ولا مناسبة بين هذين القدرين لا مناسبة بينهما حتى رضي منهم من الشكر بالاعتراف بقلوبهم لنعمه وبالحمد بألسنتهم عليها كما خرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن غنام عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر أي من قال هذه المقالة فقد أدى شكر ذلك اليوم قبل الله منه بهذه العبارة شكر ذلك اليوم بما أنعم به عليه من النعم ومن قالها حين يمسي أدى شكر ليلتي وفي رواية للنسائي عن عبد الله بن عباس بدلا من عبد الله بن, إيه؟ بن غنام قال وخرج الحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال ما أنعم الله على عبد نعمه فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها قبل أن يشكرها وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إلا كتب الله له مغفرته مغفرته قبل ان يستغفره اي لان الله عالم بما سيفعله العبد فيجري ذلك في القدر قال ابو عمرو الشيباني قال موسى عليه السلام يوم الطور يا ربي ان انا صليت فمن قبلك يعني انت الذي أعنتني على هذا الفعل وإن أنا تصدقت فمن قبلك أي فمن عندك وإن أنا بلغت رسالتك فمن قبلك لأنك أنت الذي تعين على هذا الفعل فكيف أشكرك إذا كان هذا هو منك وإليك قال الآن شكرتني يعني اعترافك بأن هذه النعم من عند الله وأن الله أنعم بها عليك وأنك تعجز عن أن تكافئها بالشكر هذا يعد منك شكر قال وعن الحسن قال قال موسى عليه السلام يا رب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكرا ما صنعت إليه خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له يعني كل هذه نعم أنعم الله بها على آدم عليه السلام فقال يعني الله سبحانه وتعالى لموسى يا موسى علم ان ذلك مني فحمدني عليه فكان هذا هو ايه الشكر فكان ذلك شكرا لما صنعته قال وعن ابي الجلد قال قرات في مسألة داود يعني في كتاب كتب فيه كيف كان داود عليه السلام يسأل ربه يعني في دعائه في ذكره في زبوره قرات في مسألة داود انه قال اي ربي كيف لي ان اشكرك وانا لا اصل الى شكرك الا بنعمتك قال اتاه الوحي اي يا داود أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني قال بلى يا ربي قال فإني أرضى بذلك منك شكرا وهذه النقول التي نقلها نلاحظ أنها أن معظمها من أخبار بني إسرائيل ومن أخبار أنبياء بني إسرائيل لكن هو على القاعدة التي يعني يسير عليها أهل العلم ان ما ينقل عن بني إسرائيل ننظر إن كان يوافق ما عندنا قبلناه وإن كان يخالف ما عندنا رددناه وإن لم يوافق أو يخالف توقفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوه لأنه لا يزال عندهم أثار وبقية من علم وانما جرى في كتب كتبهم من تحريف وتبديل فإنما جرى على بعض ما في الكتب لا على كل ما في الكتب ولذلك نقبل منهم ما يوافق شريعتنا وما يخالف شريعتنا نرده لعلمنا بأن هذا مما كذبوا فيه أما ما لم يكن كذلك يعني ما عندنا ما يقابله من الشريعة فإننا نتوقف عن قبوله نعم هو هذا معناه هو معناه هذا يعني أنه رخص لهم في الأول كان منعهم أن يحدثوا عن بني إسرائيل ثم رخص لهم وقال إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقهم ولا تكذبون <تصفيق> قال وقرأت في مساله موسى لا يزال ابي الجلد يقول يا رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله لا يجازي بها عملي كله قال فأتاه الوحي اي يا موسى الآن شكرتني يعني ما دمت اعترفت بنعم الله عليك وعجزت عن أن تقدم شكرها فهذا شكره وقال بكر بن عبد الله ما قال عبد قط الحمد لله مرة إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله فما جزاء تلك النعمة قال جزاؤها أن يقول الحمد لله فجاءت نعمة أخرى فلا تنفذ نعماء الله سبحانه وتعالى ولا يزال العبد مقصرا في أن يشكر هذه النعمة قال وقد روى ابن ماجه من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما نعم الله على عبد نعمه فقال الحمد لله الا كان له الذي الذي اعطي افضل مما أخذ قال وروينا نحوه من حديث شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها مرفوعا مثله يعني ايضا قال وروى هذا وروي هذا عن الحسن البصري من قوله يعني انه من كلام التابعين يعني انه حديث مقطوع قال وكتب بعض ام عمر بن عبد العزيز رحمه الله اليه كتب له إني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على أهلها من ضعف الشكر فكتب إليه عمر إني قد كنت أراك أعلم بالله مما أنت يعني من حالك هذا ومن سؤالك إنا الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين اي فقد قابل هذه النعم بالايه؟ بالحمد وقال يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمراء حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم الى اخر الايه واجابوا مقابل ما عددت الملائكة عليهم من نعم الله سبحانه وتعالى اجابوا بقولهم ايه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وادخلنا وادخلنا وادخلنا الحمد لله الذي صدقنا وعده منها الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الجنه نتبو منها, منها حيث نشاء نعمة اجر العاملين ومحل الشاهد من هذا قولهم الحمد لله اي واي نعمة افضل من دخول الجنة قال وقد ذكر ابن ابي الدنيا في كتاب الشكر عن بعض العلماء يعني انه اعترض على قول عمر بن عبد العزيز أنه صوب هذا القول آني قول من قال إن الحمد أفضل من النعم وهو وقال وعن ابن عيينة يعني عن سفيان أنه خطأ قائله وقال ولا يكون فعل العبد أفضل من فعل الرب عز وجل نظر إلى أن النعم فعل, فعل الرب وإلى أن الشكر فعل العبد وفعل الرب أفضل وأعظم من فعل إيه؟ من فعل العبد يقول الإمام ابن رجب ولكن الصواب قول من صوبه يعني من قال إن فعل العبد هنا يفضل يعني من حيث ما فيه من ثواب فان المراد بالنعم النعم الدنيويه كالعافيه والرزق والصحه ودفع المكروه ونحو ذلك يعني مما يمن به الله على العبد والحمد هو من النعم الدينيه وكلاهما نعمه من الله لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمه لشكر نعمه بالحمد عليها افضل من نعمه الدنيوية على عبده فان النعمة الدنيوية ان لم يقترن بها الشكر كانت بليه كما قال ابو حازم كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحم أو غيره من أنواع الشكر كانت هذه النعمة خيرا من تلك النعم وأحبها إلى الله عز وجل منها فإن الله يحب المحامد ويرضى على عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، قالوا الثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند الله، والحمد والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحب إليهن من أموالهم، فهم يبذرونها طلبا للثناء، والله عز وجل أكرم الأكرمين. واجود الاجودين فهو يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء عليها وذكرها والحمد عليها والحمد عليها ويرضى منهم بذلك شكرا عليها وان كان ذلك كله من فضله عليهم وهو غير محتاج إلى شكرهم لكن يحب ذلك من عباده ولذلك من محبته سبحانه وتعالى للحمد والثناء أنه أذنى على نفسه فقال الحمد لله في كثير من الآيات وعلم العباد وطلب منهم أن يحمدوه وأن يثنوا عليه وأن يشكروه قال لكنه يحب ذلك من عباده حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكماله فيه ومن فضله انه نسب الحمد والشكر اليهم وان كان من اعظم نعمه عليهم وهذا كما انه اعطاهم ما اعطاهم من الاموال ثم استقرض منهم بعضا آمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ومدحهم باعطائه والكل ملكه ومن فضله ولكن كرمه اقتضى ذلك ومن هنا يعلم معنى الأثر الذي جاء مرفوعا وموقوفا الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده